أحواكي كعبدا من أنواياك يا أبوكي أحواكي كعبدا من الطول pa longmos kon longkeki wankikawan bantan an wa يا ربة الحرم العالي الأمين What? Bu paranın tutabı bu faaliyeti La poste وقد طولت ديارنا موي وبعد في قير الله اطي يا أفضل H. kendi